الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله استو و استو ا و اقيموا أ صبوركم اعتدلوا الله أ ك ب ر الله اكبر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 فتعالين امتعكن و أ س ر ح ك ن سراحا جميلا و إ ن كنتن تردن الله ورسوله والدار ا ل ا خ ر ة ف إ ن الله أ ع د للمحسنات فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها, نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما الله أ ك ب ر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ي امين نساء النبي لستنك أحد ن النساء إن ا ت ق